فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إمامها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْقِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْقِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ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 ثم ننجي سلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نج المؤمنين خل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعب. تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوثقون.